الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في سياق ذكر آيات الحج واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات اذكروا الله بالتسبيح والتكبير والتهليل وما إلى ذلك في تلك الأيام الفاضلة وهي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى فمن أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا حرج عليه ومن تأخر وبات بميناء حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا حرج عليه لمن اتقى في عمله وحجه وتعجله أو تأخره مع أن التأخر أفضل لأنه تزود في العبادة زياده في العمل مشروعه وكذلك أيضا فإن ذلك يكون اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد تأخر في حجه كما هو معلوم واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بفعل ما أمر واجسناب ما نهى اتقوه في أعمالكم وأحوالكم كلها واعلموا أنكم تحشرون إليه وحده بعد موتكم للحساب والجزاء لا يغادر منكم أحد يؤخذ من هذه الآية من الفوائد والهدايات وذكر الله في أيام معدودات هذه أيام التشريق حيث يجتمع فيها لأهل الإيمان نعيم الأبدان بالأكل والشرب وكذلك أيضا نعيم القلوب بالذكر والشكر ويكون بذلك تمام النعمة كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيجتمع لهم هذا وهذا يجتمع لهم قوت الأبدان وما يقيمها وتلتذ به ويجتمع لهم قوت القلوب والأرواح وما يحصل به حياتها وكمالها من ذكر الله تبارك وتعالى وهكذا كلما ما أحدث شكرا على نعمة من النعم كان هذا الشكر نعمة أخرى تستدعي شكرا آخر وهكذا واذكروا الله في أيام معدودات لاحظ هنا الذكر جاء في هذا الموضع كما جاء أيضا في المواضع الأخرى التي أشرنا إليها وذلك كما في قوله تبارك وتعالى فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وهكذا في قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فأمرهم به الاستغفار وهنا وذكر الله في أيام معدودات فالذكر متأكد في الحج مع أنه مطلوب في كل في كل حال ثم تأمل أيضا قوله وذكر الله في أيام معدودات ذكر هنا معدودات للتقليل لعددها فذلك يستدعي استثمارها والحرص عليها وليس اي يتطاول الزمان فيها فيبحث الناس عن شيء يقضونه به بالتجول هنا وهناك وتزجيه الأوقات وانتظار الوقت الذي يكون فيه انصرافهم على أي حال وإنما هي أيام معدودات فيحرص عليها المؤمن ولا يفرط بشيء منها فهي من أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهنا أعاد فلا إثم عليه مع التأخر. يعني ربما يظن الظان أن الحرج مرفوع عن المتعجل لكن المتأخر ابقى على اكمل الاحوال فلماذا رفع الحرج عنه ومن تاخر فلا اثم عليه مع ان التاخر هو الافضل ويمكن ان يقال في هذا والله تبارك وتعالى اعلم ان التعجل والتاخر كما اشار الله تبارك وتعالى بعده لمن اتقى فقد يتعجل ويضيع بعض أعمال الحج أو يوقع ذلك في غير أوانه في غير وقته أو أنه لربما يتعجل لكن ذلك يؤدي به إلى الضرر الذي يلحقه أو يلحق من معه من النساء والضعفة أو لربما يلحق الآخرين لكونه يزاحمهم وهو قوي فيحصل بسبب ذلك من الأذى للناس كل ذلك من أجل التعجل فقد يخاصم وقد يعارك كل ذلك من أجل أن يدرك وأن يصل قبل الآخرين وأن يقضي ما بقي عليه من رمي وخروج من منى ثم بعد ذلك طواف الوداع أو إن كان عليه طواف الإفاضة أو سعي الحج فهذا التعجل أو هذا التأخر ينبغي أن يكون مقيداً بتقوى الله تبارك وتعالى بمراعاه حدوده في أعمال الحج وفي غيرها وجد من الناس قبل زمان من يتأخرون ولكنهم يحيون ذلك التأخر أو يميتونه بألوان من الملاهي والطرب أنحو ذلك في ليلة الثالث عشر إذا خرج الناس وتعجلوا بقي بعض الناس فلربما عمد بعض السفهاء إلى شيء من إلا والات وألات اضطرب المعازف وأين في مشعر منه ولربما قام بعض السفهاء يحوم حول النساء عند الجمار ونحو ذلك في تلك الليلة ليلة الثالث عشر وهذا كثير في أزمان متطاولة وتجد ذلك في أشعارهم وفي كلامهم حتى قال بعضهم وهذا قليل من كثير مما يقال بدى منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله لست أدري وإن كنت حاسبا بسبع رميت الجمره ام بثماني هذا ذهب إلى الحج وينظر إلى كف هذه المرأة ويتغزل بها ويتغنى ونحو ذلك والآخر الذي يقول لا يجمع بيننا إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر أو كما قال في بيته المشهور فهو يقول لا يجتمع مع معشوقته أو محبوبته إلا في ثلاث مينة يعني في الأيام الثلاثة أيام مينة أيام التشريق حتى يفرق بيننا النفر تذهب مع أهلها ويذهب في سبيله وفي هذا من الأخبار ما لا داعي ولا حاجة في ذكره وإراده من الشعر والنثر، فبعض السفه لربما لا يجد تلك الأعمال السيئة إلا في تلك المواطن والبقاع الطاهرة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إذا كان متقيا لله عز وجل في هذا التعجل، ومن تأخر فلا إثم عليه إذا كان متقيا لله في هذا في هذا التأخر، فقد يتأخر. ويكتسب وزرا أو يكون تأخره رياءً وسمعة أو نحو ذلك فهذا خلاف التقوى كما يؤخذ من هذه الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ليست العبرة بطول الزمان الذي يقضيه الإنسان في النسك وإنما العبرة بتقوى الله تبارك وتعالى فقد يذهب الإنسان من بداية الحجه من اليوم الأول من ذي الحجة إلى الحج ويبقى إلى نهاية اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ولكنه على حال غير مرضية من نية وقصد فاسد أو من أعمال فاسده تضيع الفرائض والصلوات وإطلاق البصر بالنظر الرائحات والغاديات وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والسخرية من الناس من الحجيج وأعمالهم والتندر بهم وبجهلهم وممارساتهم وذكر الطرائف في هذا وما أشبهه فمثل هذا لا يكون صاحبه متقيا لله تبارك وتعالى وهذا أبعد ما يكون عن التقوى والإخبات الحاج لا يكون كذلك فالعبرة أيها الأحبة بالتقوى ليست بكثرة العمل ولا بطول زمانه. كذلك يؤخذ من هذه الآية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أن العبادات توقفية فالله تبارك وتعالى رفع الحرج عمن تأخر وعمن تعجل فيتقيد بذلك بما حده الله تبارك وتعالى ولم يذكر من تعجل في يوم فالذي يذهب في اليوم الأول من أيام التشريق أو قبل ذلك يذهب في يوم العيد وبعضهم لربما ذهب وصلى العيد في بلده ولربما نقل هذا في بعض الوسائل وصور وهو في يوم العيد يصلي العيد في بلده وهو حاج فهذا لا يكون ولا يصح بحال من الأحوال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه الأفعال المخير بها هناك عبادات خير الله عز وجل المكلف فيها فذلك إلى المكلف القاعدة في هذا أن التخيير إذا كان لامر يعود إلى المكلف فذلك للتشحي يعني يختار ما يشاء منها لكن على ما حده الله عز وجل مثل عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم يختار الأصلح له والأرفق به ونحو ذلك هذا في كفرة اليمين وكذلك أيضا في الفدح فدية الأذى فهو مخير بين ثلاثة أشياء إما أن يصوم يعني يصوم ثلاثة أيام في أي مكان أو يطعم ستة مساكين فقراء الحرم أو يذبح شاتا توزع على فقراء الحرم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهذا يرجع إلى المكلف يختار ما يلائمه ويناسبه ويليق بحاله وما هو أرفق به لكن إذا كان التخيير لأمر يتعلق بالمصالح العامة فهذا ليس للتشهي وإنما ينظر ما هو الأصلح للناس كما قال الله تبارك وتعالى في المحاربين أحد المحارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فالآية فيها كلام معروف لأهل العلم هل هذا للتخير أو أن ذلك بحسب الجنايات فكل جناية لها جزاء من هذا كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله وجماعة لكن على القول الأول أنها للتخير وهو قول له وجه قوي من النظر أن ذلك ليس للتشهي وإنما بحسب المصلحة فإذا كاثر المحاربون والمفسدون فهنا يتعامل معهم بأقصى العقوبات الصلب وقد تكون الحال تقتضي ما هو دون ذلك القتل طبعا الصلب مع القتل هو يقتل ثم يصلب، فإن رأى الإمام أن الحال لا تقتضيه فله أن ينفيهم من الأرض فهذا يكون بحسب المصالح العامة على كل حال هذه قاعدة معروفة وهنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن, لمن اتقى فإذا فعل الإنسان أحد هذه الأمور المخير فيها وهو متقل لله تبارك وتعالى يكون قد أدى ما عليه لكن إذا كان ذلك على سبيل التهاون والتفريط والتضييع وعدم المبالات فهذا لا يسلم فيه من التبعة ثم لاحظ قضية التقوى والآخرة لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يذكر الحاج بآخرته لتكون حاضرة فلما ذكر الله تبارك وتعالى النفر الأول والثاني أول في الثاني عشر والثاني في الثالث عشر تفرق الناس في موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون تجتمعون يوم القيامة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بمعنى أنه ربط أقرا بين هذا التفرق الذي يحصل في اليوم الأول من أيام النفر وفي اليوم الثاني والحشر يوم القيامة وذلك أن هؤلاء الحجاج قد اجتمعوا باختيارهم في الموسم والله تبارك وتعالى يحشرهم بغير اختيارهم في الآخرة ويجمعهم وكذلك أيضا هؤلاء الذين ينصرفون وينفرون من كل وجه لا يجتمعون أبدا ولا يستطيع أحد كائنا من كان من البشر أن يجمعهم لأن بعضهم يموت بعض هؤلاء يموت قبل أن يصل إلى بلده وبعضهم يموت بعد أن يصل لكنه لا يدرك الموسم الذي بعده الحج، فلا يمكن لهؤلاء جميعا أن يجتمعوا كما اجتمعوا في هذا العام ولكن الله تبارك وتعالى على تفرقهم وعدم إمكان جمعهم من قبل أحد من المخلوق الله يجمعهم فيذكر بهذا النفر والتفرق يذكر بالحشر يوم القيامة فربط بين هذا وهذا كما هي عادة القرآن واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه واعلموا أنكم إليه تحشرون فيجازيكم على أعمالكم فمن اتقاه وجد جزاء التقوى عنده ومن لم يتقي عاقبه أشد العقوبة فهنا واعلموا أنكم إليه تحشرون فدل على أن العلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله تبارك وتعالى ولهذا أمرهم بالعلم به واعلموا أنكم إليه تحشرون ولاحظ هنا آيات الحج ختمت بالحشر والتذكير به وسوره الحج ابتدات بالكلام على زلزلة الساعة إن زلزله الساعة شيء عظيم وذلك أن الحج فيه شبه من الحشر والقيامة الناس يجتمعون في صعيد واحد بعرفه، وهكذا يسيرون جموعا كأنهم يساقون إلى محشرهم فوجوه الشبه بين الحشر وبين الحج ظاهرة ومعلومة وهذا التذكير أيضا يدعو الحاج إلى تصحيح العمل وتقوى الله وتصحيح القصد والنية والإخبات والتواضع لله تبارك وتعالى والاشتغال بطاعته وذكره واداء النسك على الوجه المشروع فالله سيحشر العباد ويجازيهم على أعمالهم كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يؤخذ من هذه الايه الوعظ بالتخويف يعني لما قال واتقوا الله أمرهم بالتقوى قالوا اعلموا انكم اليه تحشرون ونلاحظ ما جاء في سوره الحج التأكيد على التقوى وكثره الذكر لله تبارك وتعالى فينبغي أن يعتني الحج بذلك دائما وليس الحج فقط الينبغي أن يكون المؤمن على هذه الحال. تقوى مع كثرة ذكر الله تبارك وتعالى فلا يكون من الغافلين. هذا والله أعلم. صلى الله نبي وسلم وعليه وصحبه والسلام.